ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغن النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نقر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 وكال في ضلال وسعر االقي الذكر عليهم من بيننا بل هو كذاب اشر سيعلمون غدا من الكذاب الاشر انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر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 ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر اكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر